جمع الكفار علينا شر الحشود يا الله يا الله جمع الكفار علينا شر الحشود شرقيا او غربيا بيضا او سودا احفظنا وأعذنا يا مولانا من كل ايداء اللهم ادفع عنا كيد الأعداء وأعذنا يا مولانا من كل ايداء واحفظنا واصرف عنا هذا البلاء واحفظنا يا مولانا من كل غي واصرف عنا باغينا شر يا حي واحفظنا يا مولانا من كل غي واحفظنا يا مولانا من كل غي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله جمعنا فابعد علينا شر الحشود شرقيا او غربيا يمضيدا أو اووسط جمع الكفار علينا شر الحشود شرقيا او غربيا يمضيدا اووسط اما السائق والحاج فمن اليهود فاحفظنا يا مولا من كل ضي واصرف عنا باغينا شر يا حي احفظنا يا مولانا من تبعنا برضانا هدي القران لحفظنا العز اسما عبر الازمان لو اتبعنا برضانا هدي القران لحفظنا العز اسما عبر الازمان ودفعنا عن بيضتنا كيد الشيطان وسبقنا كل الاقوام بكل شيء ورددنا جند الكفر عن كل غي وسبقنا كل الاقوام بكل شيء ورددنا جند الكفر عن كل ضي <تصفيق> يا الله يا الله يا الله يا, يا الله يا الله داء الموت هو هو التاء العظى حب الشهوات الدنيا في كل حال داء الموت هو هو التاء العظى حب الشهوات الدنيا في كل حال حب الراحه والإفراط بحب المال وك يا طول الموت السم في سبيل الحي وسقوط دعاه الهديع عن قمع الضي وكراميه الموت السم في سبيل الحي وسقوط دعاه الهديع عن قمع الضي يا, <تصفيق> يا الله يا الله يا, يا, يا الله, الله يا, يا الله, الله يا الله يا الله فردنا يا مولانا للدين الحق واجعلنا يا مولانا من اهل الصف صرنا كنا مولانا ليتني الحق واجعلنا يا مولانا من اهل الصدق وارفع عنا هذا الذل وهذا الضع واجعلنا من اهل الباس لطمع لدى حتى نهزم باغينا شر يا حي واجعلنا من اهل الباس لطمع لدى حتى نهزم باغينا شر يا حي يا الله يا الله يا الله يا الله جعلنا كام مولانا من اهل الصح كي نبني بالجهاد اركان المجد وجعلنا يا مولانا من اهل الصح اين نبيك بالجياد اب كان المجد ونمد الدنيا طرًا بجميل ال وبانوارك لا نغطي ظلمات الضي ونقيم العدل الاسما في النسياحي وبانوارك لا نغطي ظلمات الضي ونقيم العدل الاسما في النسياحي يا الله يا الله يا الله